مؤسسه أجناد تقدم اخي في الدين لا زلنا وبتمثل ما كنا تحالفنا على الاعداء يزيد هذا ابو وهنا يزيد في الدين لا وبه تمث لما كنا تحالفنا على الاعداء يزيد هباءهم وهنا يومي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا تاخينا فما احد سيشبع ظهرنا طعنا فحين أقول أنت أخي يواكب لفظها المعنى كجسم واحد سرنا لتكمن قوة المبنى ونحن لبعضنا رحم عاسى الرحمن يرحمنا ويخلف من غزى منا أخوه بأهله حسنا أخي في الدين لازلنا أباتا مثل ما كنا تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا اخوينا فما احد سيشبع ظهرا طعنا فرؤيه اخوتي حولي تحيل تخم في امنا وان في سلمي له سلم ليسن او يدا صنا انا يا اخوتي قوموا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 أخي في الدين نازلنا أباة مثلما كنا تحالفنا على الأعداء يزيد هباءهم وهنا يوالي بعضنا بعضا ويأخذ كلنا منا تآخينا فما أحد سيشبع ظهرنا طعنا